منه بدا ومنه خرج اي تكلم الله سبحانه وتعالى به على الحقيقه وهو صفه من صفاته سبحانه وتعالى وسمعه الملك الكريم ذو المكانه وذو الوجاهه عند الله سبحانه وتعالى المطاع في الملك في الملأ الاعلى جبريل عليه السلام سمعه من الله وتلاه على نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على سمعه وقلبه كما قال جل وعلا وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين باللسان العربي الشامل الكامل ليكون واضحا بينا ظاهرا قاطعا للعذر مقيما للحجه دليلا على المحجه كما قال جل وعلا حاميم والكتاب المبين اي الكتاب البين الجلي الواضح انا جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون انا جعلناه اي إن انزلناه قرانا عربيا فصيحا واضحا لعلكم تعقلون أي لعلكم تتفهمونه وتتدبرونه وإنه في أم الكتاب لدينا وإنه أي القرآن في أم الكتاب أي في اللوح المحفوظ لدينا لعلي حكيم أي ذو شرف وذو مكانة محكم بريء من الزيغ واللبس وفي هذا بيان لشرف القران في الملأ الاعلى نوه بشرفه ليشرفه ويعظمه ويطيعه اهل الارض لان الخطاب موجه اليهم كما قال جل وعلا انه لقران كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون وقال جل وعلا في صحف مكرمه كلا انه تذكره كلا انها تذكر فمن شاء ذكره في صحف مكرمه مرفوعه مطهره بايدي سفره كرام برره قال جل وعلا بل هو قران مجيد في لوح محفوظ فهذا القران العظيم هو في اللوح المحفوظ ومن هذا اخذ العلماء ان المحدث لا يمس المصحف لان الملائكه تعظم الصحائف التي فيها اشتملت على كتاب الله عز وجل في الملا الاعلى واهل الارض اولى واحرى بتعظيمه لما نزل الوحي على نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم طردت الشياطين من مقاعدها وحرست السماء من ارجائها صيانة للوحي كما في سوره الجن وانا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وانا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الان اجله شهاب الرصد وكما قال جل وعلا وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون انهم عن السمع لمعزوبون فالله خلق هذه الكواكب وهذه الشهب وهذه النجوم لحكما عظيما منها انها زينه للسماء وهداية للمسافرين والسائرين ورجوما للشياطين كما قال جل وعلا إنا زينا السماء الدنيا بزينه للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون الى الملا الاعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب الا من خطف الخطفه فاتبعه شهاب ثاقب ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين لا شك فيه ولا اغتياب ولا اختلاف فيه ولا اضطراب لا ريب فيه بانه تنزيله وبدايه التنزيل في رمضان الله فصله واحكم ايه وتلاه تنزيلا بلا الحان هو قوله وكلامه وخطابه بفصاحه وبلاغه وبيان هو حكمه هو علمه هو نوره وصراطه الهادي الى الرضوان جعله الله في دجى الظلام نورا ساطعا وفي سدف الشبه شهابا لامعا وفي مظلة المسالك نورا هاديا وإلى طريق الخير والحق والتقوى حاليا هو العصمه الواقيه والنعمه الباقيه والحجه البالغه والدلاله الدامره بهرت بلاغته العقول وظهرت فصاحته على كل مقول اعجزت الفصحاء معارضته واعيت الانباء مناهضته وأشكى واخرست البلغاء مشاكلته قل ان اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا فيه قصص باهره ومواعظ زاجره وامثال سائره وحكم زاهره وادله على التوحيد ظاهره اندى على الاكباد من قطر الندى والذ في الأجفان من سنة الكرى وهو الروح الى حياه الابد ولولا الروح لمات الجسد سماه الله روحًا فقال جل وعلا ينزل روحا من امره على من يشاء من عباده وقال جل وعلا وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري مَا الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم سمى الله نورا قال جل وعلا وانزلنا اليكم نورا مبينا وقال جل وعلا فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا وقال جل وعلا قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبلا السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم وهو الهدى والرحمه قال جل وعلا وانه لهدى ورحمه للمؤمنين وهو احسن الحديث وافضل الكلام الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانيه تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم وهو الكفايه اولم يكفهم انا انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ان في ذلك لرحمه وذكر لقوم يؤمنون قال جل وعلا بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم بل هو ايات بينات هو الحجه والدعوه والدليل والمدلول عليه وهو الدعوى وهو البينه على الدعوى وهو الشاهد والمشهود به وهو الحكم والفصل هو الكتاب الذي من قام يقراه كانما خاطب الرحمن بالكلم هو الصراط هو الحبل المتين هو الميزان والعروه الوثقى لمعتصم هو البيان هو الذكر الحكيم هو التفصيل فاقنع به في كل منبهم هو البصائر والذكرى لمدكر هو المواعظ والبشرى لغير عمي هو المنزل نورا بينا وهدى وهو الشفاء لما في القلب من سقم لكنه لاول الايمان اذ عمل بما اتى فيه من علم ومن حكم اما على من تولى عنه فهو عمل لكونه عنه داه المستنير عم فمن يقيمه يكن يوم المعاد له خير الامام الى الفردوس والنع كما يسوق اول الاعراض عنه الى دار المقامع والانكال والالم يقول حذيفة بن اليمان لعامر بن مطر كيف انت اذا اخذ الناس طريقا واخذ القران طريقا مع ايهما تكون قال اكون مع القران واحيا مع القران واموت مع القران ويقول جندب بن عبد الله البجلي في وصيته لاهل البصره عليكم بالقران فانه هدى النهار ونور الليل المظلم فاعملوا به على ما كان من جهد وفاقه فان عرض بلاء فقدموا اموالكم دون دينكم فان تجاوزها البلاء فقدموا دماءكم دون دينكم فان المحروم من حرم دينه وان المسلوب من سلب دينه وانه لا فقر بعد الجنه ولا غنى بعد النار يقول الامام السيوطي رحمه الله تعالى ان كتابنا القران لهو مفجر العلوم ومنبعها ودائره شمسها ومطلعها ويقول الامام الشاطبي رحمه الله تعالى قد تقرر ان القران هو كليه الشريعه وعمده المله وينبوع الحكمه وايه الرساله ونور الابصار والبصائر لا طريق الى الله سواه ولا نجاة بغيره ولا تمسك بشيء يخالفه وكل هذا لا يحتاج الى تقرير واستدلال عليه لانه معلوم من دين الامه ولزم ضروره من رام الاطلاع على كليات الشريعه ومقاصدها واللحاق باهلها أن يتخذه سميره وجليسه وأن يجعله أن يتخذه سميره وأنيسه وأن يجعله جليسه على مر الأيام والليالي نظراً وعملاً لاقتصاراً على أحدهما يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي امامه رضي الله عنه اقرا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه اقرا الزهراوين البقره وسوره ال عمران فانهما ياتيان يوم القيامه كانهما غمامتان او غيايتان او كانهما فرقان من طير صواف تحاجان عن اصحابهما اقرا البقره فان اخذها بركه وتركها حسره ولا تستطيعها البطل اي السحره ويقول النبي عليه الصلاه والسلام كما في حديث النواس بن سمعان يؤتى باليوم القيامة بالقرآن وأهله الذين يعملون به تقدمه سورة البقرة وال عمران تُحجَّان عن أصحابهما وفي حديث انس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن لله أهلين من الناس قيل ومن هم يا رسول الله قال هم أهل القرآن اهل القران هم اهل الله وخاصته وجاء في حديث بريده بن الحصيب ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ان القران يلقى صاحبه حين ينشق عنه قبر فيقول له هل عرفتني فيقول له لا ومن انت قال انا صاحبك القران الذي اظماتك في الهواجر واسهرت ليلك وان كل رجل من وراء تجارته وانك من وراء كل تجارة فيلبس تاج الوقار ويكسى والداه حلتين لا يقوم بهما اهل الدنيا فيقو فيقولان من اين كسينا هذا فيقال لهما باخر ولدكم القران ثم يقال له اقرا واصعد في درج الجنه وغرفها فلا يزال في صعود ما كان يقرا هذًا او ترتيلا ولا بد ان يتحقق الاخلاص بحصول الانتفاع بكتاب الله عز وجل فلا يمكن الانتفاع بكتاب الله عز وجل الا باخلاص النيه لله في قراءته في تلاوته في تعلمه في تدبره عند الخشوع عند تلاوته عند العمل باوامره كل ذلك لا بد فيه من الاخلاص اخلاص النيه لله عز وجل وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد وفيه قوم يقرؤون القران فقال النبي عليه الصلاه والسلام اقراوا القران وابتغوا به الله من قبل قوم من قبل ان ياتي قوم يقيمونه اقامه القدح يتعجلونه ولا يتاجلونه ومر عمران بن حسين على رجل يقرا القران يسال به الناس ويطلب منهم الرزق فقال عمران انا لله وانا اليه راجعون سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرا القران واسال الله به فانه سيجيء قوم يقرأون القران يسالون به الناس وفي حديث ابي سعيد ان النبي عليه الصلاه والسلام قال تعلموا القران واسالوا الله به الجنه فانه سيجيء قوم يتعلمون القران يسالون به الدنيا ويتعلموا القران ثلاثه هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام يتعلم القرآن ثلاثة رجل يباهي به ورجل يستأكل به ورجل يقرأه لله أخرجه أبو عبيد في الفضائل وله شواهد فلا بد من إخلاص النيه لله عز وجل ومن هذا ذهب بعض اهل العلم الى انه لا يجوز اخذ الاجر على تعليم كتاب الله عز وجل كما قال جل وعلا قل لا اسالكم عليه اجرا وقال عز وجل ولا تشتروا بايات الله ثمنا قليلا عباده بن الصامت رضي الله عنه وارضاه علم اهل الصفه كان يعلمهم الكتاب والقران فاهداه رجل منهم قوسا فقال قوس هي ليست بمال وارمي بها في سبيل الله ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا اسالنا فجاء الى النبي عليه الصلاه والسلام فقال له ذلك وساله فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هي جمره بين كتفيك تقلدتها او تعلقتها وذهب بعض اهل العلم الى جواز ذلك لحديث النبي عليه الصلاة والسلام في الرقيه ان اولى ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله ولكن ينبغي أن لا ياخذ الانسان الا اذا احتاج الى ذلك وان يخلص النيه لله عز وجل في تعلم كتاب الله وفي تعليمه فلا تدبر ولا انتفاع ولا اتعاض ولا اعتبار الا باخلاص النيه لله عز وجل كما انه لا تدبر الا بتعلم كتاب الله يقول النبي عليه الصلاه والسلام لحذيفه رضي الله عنه تعلم كتاب الله واتبع ما فيه يقول الامام الشافعي يقول المزني سمعت الشافعي يقول من تعلم القرآن عظمت قيمته ومن تكلم في الفقه نما قدره ومن كتب الحديث قوية حجته ومن نظر في اللغة رق طبعه ومن نظر في الحساب جزل رأيه ومن لم ينفعه علمه ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه كم رفع القرآن من وضيع وعبد ومولى وفقير وحقير من تعلم القرآن عظمت قيمته عبد الرحمن بن أبجأ كان مولاً لنافع بن عبد الحارث وكان واليا على مكه في عهد عمر رضي الله عنه كان مولا من الموالي وخرج نافع الى عسفان يستقبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له عمر من استخلفت على اهل الوادي اي على اهل مكه قال استخلفت عليهم ابن ابزا قال ومن ابن ابزا قال مولا من موالينا قال استخلفت عليهم مولا اي استخلفت على سادات قريش مولا قال انه قارئ للقران عالم بالفرائض فقال عمر رضي الله عنه لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين كما في صحيح مسلم وكان ابو العاليه الامام الحافظ مولا لامراه فكان يقول كان ابن عباس رضي الله عنهما يرفعني على السرير وقريش اسفل السرير اي سرير الامره لما تولى في عهد علي رضي الله عنه قال فتغامزت بقريش فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ذلك العلم يزيد الشريف تشريفا ويضع المملوك على الاسرق مع العلم فاسلك حيثما سلك العلم وعنه فكاشف كل من عنده فهم ففيه جلاء للقلوب عن العمى وعون على الدين الذي امره حتم واشرف العلوم علم الكتاب وعلم السنه وتعلم كتاب الله يكون من ثلاثة أوجه أولها ضبط لفظه وثانيها ضبط حفظه وثالثها, وثالثها فهم معناه وضبط اللفظ عن طريق التلقي تلقي القراءة المجودة المتقنة من الحذاق وأهل الأداء وأهل التحقيق الماهرين العارفين بأحكام التلاوة والتجويد وذلك له اثر عميق في تدبر كتاب الله عز وجل لأن تجويد الحروف ومعرفة الوقوف له أثر ظاهر في معرفة معاني كتاب الله عز وجل فإن اللحن الجلي والوقف القبيح يغير المبنى ويفسد المعنى ولذلك يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه القرآن سنة القراءة سنة يأخذها الآخر عن الأول وقال مالك بن أنس القراءة سنة تؤخذ من افواه الرجال وقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بن كعب إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب فقال وسماني قال وسماك فبكى أبي رضي الله عنه وأرضاه وحق له ذلك فإنها منقبة عظيمة لم تحصل لأحد من البشر سوى ابي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه وقد اختلف العلماء في الحكمة من قراءة النبي عليه الصلاة والسلام على أبي بن كعب ونص النووي وأبو عبيد أن ذلك ليكون لتقتدي الأمة أو لتستنى الأمة بذلك فتاخذ القراءه على اهل الاتقان والفضل وليكون عرض القران سنه فالقراءه المجوده تطرب المسامع وتاخذ من القلوب بالمجامع ولذلك نص العلماء على انه لا يؤخذ القران من لا يؤخذ العلم من صحفي ولا القرآن من مصحفي الذي تعلم على المصحف والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل ولكن ينبغي أن نحذر من التكلف والتعسف ومن التنطع ومن التمطيط ومن المبالغه في تحقيق الأداء فان التكلف في ذلك يجعل همة القارئ تنصرف الى تجويد الحروف وتقويمها عن تدبر معاني القران الكريم وعن الخشوع عند تلاوته وهذا مما ذمه اهل العلم كابن الجزري وغيره والامام الذهبي رحمه الله تعالى فعلي على, على القارئ ان يسلك سبيل القراءه السهله الحلوه العذبه اللطيفه التي لا تعسف فيها ولا تكلف ولا تنطع ولا تعمق والثاني ضبط حفظه ضبط الحفظ ايضا مما يعين على تدبر القران حفظ القران ليس بواجب عيني لكنه فضيله عظيمه قال جل وعلا بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم وقال النبي عليه الصلاه والسلام كما في حديث عائشه رضي الله عنها الماهر بالقران مع السفره الكرام البرره اي الحافظ في روايه إنما, انما مثل حافظ القران مع السفره الكرام البرره الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران وكان النبي عليه الصلاة والسلام يجمع في غزوة قتلى أحد الرجل والرجلين في القبر الواحد فيسأل أيهم أكثر اخذا للقرآن؟ فإذا أشير إلى أحدهم قدمه في اللحد ثم قال أنا شهيد على هؤلاء وكان سفيان يسمى المصحف، سفيان الثوري كان سفيان الثوري يسمى المصحف لشدة إتقانه وحفظه فحفظ القرآن منقبة عظيمة يقول الإمام النووي كان السلف لا يعلمون الحديث والفقه إلا لمن يحفظ القرآن وقال ابن جماعة في أدب طالب العلم أن يبتدئ بكتاب الله عز وجل فيتقنه حفظا ثم يجتهد في إتقان تفسيره وسائر علومه لأنه أصل العلوم وأمها وأهمها لأنه أصل العلوم وأمها وأهمها والقراءة عن ظهر قلب لها أثر في النفس وأثر في تدبر كتاب الله عز وجل فينبغي طالب العلم ان يعتني بحفظ كتاب الله عز وجل وقد جاءت الاحاديث الكثيره في فضل من حفظه وحمله واستذكره وتعاهده وصانه عن النسيان يقول النبي عليه الصلاه والسلام لو كان القران في اهاب ما مسته النار فالواجب علينا العنايه بذلك وتعاهد كتاب الله عز وجل يقول النبي عليه الصلاه والسلام بئس ما لاحدهم ان يقول نسيت ايه كيت وكيت بل نسي واستذكروا القران فله اشد تفلتا من صدور الرجال من النعم ويقول النبي عليه الصلاه والسلام تعاهدوا القران فله اشد تفصيا من صدور الرجال من الابل المعقله ان عاهد عليها امسكها وان تركها ذهبت ويقول ابو العاليه انا كنا نعد من اعظم الذنوب ان يتعلم الرجل كتاب الله عز وجل ثم ينام عنه حتى ينساه وقال ابن سيرين رحمه الله تعالى فيمن نسي كتاب الله عز وجل كانوا يكرهونه ويقولون فيه قولا شديدا وقال بعض السلف ما زال السلف يرهبون من نسيان كتاب الله عز وجل بعد حفظه لأنه من النقص فإذا كان النسيان عن تفريط وإهمال حتى صار لا يستعيد حفظه الأول إلا بمشقة بالغة فكانه نسيه بالكليه فهذا مذموم ومحروم واما اذا كان النسيان عن سوء في في الذاكره ضعف في الذاكره او كبر سن او بانشغال لمفكك عنه فإن ذلك لا حرج فيه والحمد لله وكذلك السهو الطارئ أو النسيان الطارئ أو العارض بحيث إذا راجع مراجعة سهلة أو ذكر أو سمع فإنه يستذكر فإن هذا أيضاً لا حرج فيه كما قال جل وعلا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله وفي حديث عائشة رضي الله عنها في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلاً يقرأ سورة من الليل فقال رحمه الله لقد أذكرني آية كذا وكذا من سورة كذا وكذا أنسيتها والثالث فهم معناه وهذا من اعظم الطرق في تدبر كتاب الله عز وجل فهم المعنى ففهم معاني كتاب الله ومعرفه التاويل والتفسير اعظم باب لتدبره لأن اشرف العلوم علم الكتاب وأشرف الفهوم فهم الكتاب قال بعض أهل العلم ومن لم يكن له علم ولا فهم ولا تدبر ولا تقوى كيف يلتذ بقراءة القرآن الكريم ولذلك قال في قوله عز وجل ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا قال بعض أهل العلم في تفسير هذه الحكمة قال مجاهد هي الفهم والإصابة في القرآن وقال مقاتل هي العلم بالقرآن وقال ابن عباس هي معرفة القرآن فقهه ونسخه ومحكمه ومتشابهه وغريبه ومقدمه ومؤخره يقول مجاهد رحمه الله تعالى عرضت القران على ابن عباس ثلاث عرضات اوقفه عند كل ايه اساله فيما نزلت واين كانت ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه والله الذي لا اله إلا والله الذي لا إله غيره ما نزلت ايه من كتاب الله عز وجل الا وانا اعلم فيما نزلت واين نزلت ولو اعلم رجلا اعلم مني بكتاب الله تبلغه المطايا لاتيته لا ويقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لقد عشت دهرا طويلا وان احدنا يؤتى الايمان قبل القران فتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فيعلم حلالها وحرامها وما ينبغي له وما ينبغي أن يقف عنده منها. ولقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم الإيمان قبل القرآن، يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان، يقرأه من فاتحته إلى خاتم خاتمته، لا يعرف زاجره ولا آمره، ولا ينبغي ما يقف ما ولا ما يجب عليه أن يقف عنده ينثره نثر الدقل كما أخرجه البيهقي. ويقول الحسن البصري رحمه الله تعالى إن هذا القرآن قرأه عبيد وصبيان لا علم لهم بتأويله ولم يأخذوا الأمر من أوله يقول جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أولو الالباب وما تدبره إلا باتباعه والعمل به يقول أحدهم قرأت القرآن لم اسقط منه حرفا قرات القران من اوله الى اخره لم اسقط منه حرفا والله لقد اسقطه كله بقله العمل لا يرى القران له في لا يرى القرآن له في خلق ولا عمل يقول احدهم قرأت قرات سوره كذا في نفس واحد والله ما هؤلاء بالقراء ولا الحكماء ولا العلماء ولا الورعه متى كان العلماء مثل هؤلاء ثم قال لا كثر الله في الناس أمثاله وفهموا معاني كتاب الله ومعرفة تأويله وتفسيره لا يكون إلا بتلقي ذلك بمدارسة بملازبة العلماء ومدارستهم ومكاشفتهم ومفاتشتهم عن كتاب الله عز وجل كذلك بالرجوع إلى كتب التفسير المعتمدة كتفسير ابن كثير تفسير الإمام الطبري وغيرها من التفاسير المعتمدة وأفضل التفسير تفسير القرآن بالقرآن فإن لم تجد فتفسير القران بالسنه لان السنه شارحه للقران ومبينه له فان لم تجد ففي اقوال الصحابه واعظمهم اعلمهم الخلفاء الراشدون ابو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وكذلك عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه وغيرهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فان لم تجد ففي أقوال التابعين كمجاهد بن جابر، وسعيد بن جبير، والحسن البصري، وأبو العالية، وعطاء ابن أبي رباح، وعطاء ابن أبي رباح وغيرهم من ائمه السلف الصالحين يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في آخر حياته وهو الإمام الحافظ المتقن المجاهد يقول في آخر حياته وهو في السجن ولقد ندمت على تضييع أكثر أوقاتي في غير معرفة معاني القرآن إذا كان ابن تيمية يقول هذا فماذا نقول نحن ولقد ندمت على تضييع أكثر أوقاتي في غير معرفة معاني القرآن فالواجب علينا جميعا أن نعتني بذلك ثم الاكثار من تلاوة القرآن له أثر عظيم في تدبر كتاب الله يقول النبي عليه الصلاة والسلام قرأ حرفا من كتاب الله كان له به حسنة والحسنات بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف لام حرف وميم حرف ويقول جل وعلا إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون التجارة لن تبور بعض أهل العلم يسمي هذه الآية آية القراء العام العالمين العاملين آية القراء العالمين العاملين لما حضرت الوفاة عبد الله بن إدريس شيخ الإسلام بكت ابنته فقال لها يا بنيت لا تبكين في بيت ختمت فيه القرآن أربعة آلاف ختمة وسئلت أخت مالك بن أنس ماذا كان شغل مالك في بيته قالت كان شغله المصحف والتلاوه كان الإمام البخاري رحمه الله تعالى يقوم الليل كل ليلة بنصف القرآن أو ثلث القرآن في السحر وكان يختم ثالث كل ليلة في السحر والترتيل له أثر عميق في, معرفة في فهم معاني القرآن العظيم كما قال جل وعلا وردت لنا قال ابن كثير في معنى ذلك وردت للقرآن في معنى وردت للقرآن ترتيلة أي اقرأه على مهل ليكون أدعى للفهم اقرأه على مهل ليكون أدعى للفهم وقال جل وعلا وقرآنا فرقناه لتقراه على الناس على مكث قال بعض أهل العلم بعضه إثر بعض على تأوده أو في تأوده فينبغي للقارئ أن يقرأ مرتلا مترسلا متمهلا ليكون أدعى إلى معرفة معاني كتاب الله عز وجل ولذلك يقول الامام القرطبي لا تدبر مع الهذ لا تدبر مع الهذ وقد نعت حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قراءه النبي صلى الله عليه وسلم قال صليت مع النبي عليه الصلاه والسلام فافتتحت فافتتح البقره فقلت يركع عند المئه فمضى فقلت يصلي بها فمضى فقلت يركع بها فمضى ثم افتتح النساء فقراها ثم افتتح آل عمران فقراها صلى الله عليه وسلم يقول حذيفة يقرأ مترسلا اذا مر بايه تسبيح سبح، واذا مر بسؤال سال واذا مر بتعوذ تعوذ مع طول هذه القراءه سورة سوره البقره كامله وسوره النساء كامله وسوره ال عمران كامله ومع ذلك يقرا مترسلا صلى الله عليه وسلم اذا مر بايه تسبيح سبح واذا مر بسؤال سال واذا مر بتعوض تعوض عليه الصلاه والسلام وبلغ من كمال تدبره وتفكره في كتاب ربه واستحضاره لمعانيه وتعظيمه لخالقه المتكلم به ان قام ليله واحده باعيته يرددها حتى اصبح كما في حديث ابي ذر الغفاري رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله باعيته يرددها حتى اصبح ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم ويقولوا عمير بن عبيد لعائشه رضي الله عنها خبرينا بأعجب شيء رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكتت ثم قالت في ليله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها قالت في ليله من الليالي قال يا عائشة ذرين الليلة أتعبد لرب ذرين الليلة أتعبد لرب فقالت يا رسول الله إني لا أحب قربك وأحب ما سرك فتطهر ثم صلى فبكى فلم يزل يبكي حتى بل حجره ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل لحيته ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الارض فجاء بلال يؤذنه بالصلاه فوجده يبكي فقال يا رسول الله ما يبكيك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر قال افلا اكون عبدا شكورا لقد انزلت علي اليوم ايه ويل لمن قراها ولم يتفكر فيها ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار هكذا حال الانبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم قال جل وعلا اولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اولئك الذين انعم الله عليهم من ذريه ادم وممن حملنا مع نوح ومن ذريه ابراهيم واسرائيل وممن هدينا واجتبينا اذا تتلى عليهم ايات الرحمن خروا سجدا وبكيا ولذلك يقول الامام النووي رحمه الله تعالى البكاء عند قراءه القران صفه العارفين وشعار الصالحين وقال جل وعلا في وصف اهل العلم قل اامن به او لا تؤمن ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفصولا ويخرون للاذقان يبكون ويزيدهم خشوعا يقول الليث من اوتي علما لا يبكي لخليق ان يكون قد اوتي علما لا ينفعه وتلا هذه الايه الكريمه فمن, فمن كان يشكو قسوة قلبه، وضعف إيمانه، وسوء خلقه وسلوكه، وتفريطه في أمر الله، لا علاج إلا بكتاب الله عز وجل يؤذن الله ومما له وبما له اثر في تدبر كتاب الله عز وجل استماع تلاوه القران فان استماع التلاوه تلهب المشاعر وتحرك اوتار القلب قال جل وعلا لموسى فاستمع لما يوحى قال جل وعلا فاذا قرأناه فاتبع قرانه اي فاستمع تلاوته ومما له اثر في تدبر كتاب الله عز وجل استماع القران العظيم من الاصوات النديه المؤثره الخاشعه قال جل وعلا لموسى فاستمع لما يوحى وقال جل وعلا فاذا قراناهم فاتبع قرانه اي فاستمع تلاوته يقول جمير مطعم رضي الله عنه يحكي عن نفسه قبل اسلامه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا سوره الطور في صلاه المغرب فكاد قلبي ان يطير فإن القرآن العظيم سلطان عظيم على القلوب وعلى النفوس، ولهذا تواصى اهل الكفر والجحود والإعراض بعدم سماع كتاب الله عز وجل. قال قال الله عز وجل وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، أي لا تطيعوا لهذا القرآن. ولا تصغوا لقارئه والغوفي فيه اي والصفير والصراخ واللغط والهوا عنه بالاشعار والاسمار قال ابن عباس رضي الله عنهما كان ابو جهل يقول اذا قرأ محمد صلى الله عليه وسلم فصيح في وجهه والغوا فيه لعلكم تغلبون اي لعلكم تغلبون محمدا على قراءته فلا يستميل القلوب بها ولذلك في قوله عز وجل وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا قال ابن كثير رحمه الله تعالى كانوا اذا تلي عليهم, عليهم القران يكثرون اللغط والكلام حتى لا يستمعوا له وذلك من هجرانه وترك الايمان به من هجرانه وترك تدبره وتفهمه من هجرانه وترك العمل به من هجرانه والعدول عنه الى غيره من شعر او غناء او لهو من هجرانه وهكذا حال الكفرة المعرضين كانوا يستكبرون ويعرضون ويجحدون ويتو ويتواصون على ذلك فجحدوه وانكروه وعاندوه وعادوا من يتلوه كما قال جل وعلا وهم ينهون عنه وينأون عنه قال قتادة ينهون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهون عن القرآن وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتباعدون عنه فجمعوا بين النهي وبين النأي قال جل وعلا وإذا تتلى عليهم آياتنا تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر اي الكراهيه للقران يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم اياتنا اي يكادون يبطشون بالذين يتلون عليهم اياتنا وقال جل وعلا وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم لما سمعوا الذكر اي القران اي ينظرون اليك نظرا ملؤه البغضاء والكراهيه لك وللقران حتى يكادوا ان يزلقوك اي يسقطوك على الارض ويقولون انه لمجنون وقال جل وعلا قد كانت اياتي تتلى عليكم فكنتم على اعقابكم قد كانت آياتي تطلع عليكم فكنتم على أعقابكم مستكبرين به سامرا تهجرون مستكبرين به اي بالحرم كانوا يفخرون بالحرم وكانوا يقولون لا يظهر علينا احد في الحرم سامرا كانوا يسمرون عند البيت سامرا تهجرون اي تذكرون النبي عليه الصلاه والسلام بالهجر وهو الكلام القبيح السيئ كانوا يذكرون رسول الله عليه الصلاه والسلام وكانوا يذكرون القران بالكلام البذيء السيئ وكانوا يهجرون القرآن ويهجرون النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا معلم مجنون أي أنه يعلمه هذا القرآن الكهنة والسحرة والشياطين وما هو برسول بل هو مجنون وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد قال جل وعلا وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون وقال جل وعلا وما هو بقول شيطان رجيم فاين تذهبون إنه هو الا ذكر للعالمين وقال جل وعلا ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر كان هناك غلام اعجمي نصراني وكان بياعا عند الصفا وكان لا يعرف العربيه الا كلمات يسيره يرد بها الخطاب والجواب ولربما كلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا انما يعلم محمدا ما يتلو عليكم هذا الغلام الاعجمي فقال الله عز وجل لسان الذي يلحدون اليه اعجمي اي اللسان الذي يشيرون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين اي كيف يعلم من لا يعرف العربيه من جاء بهذا القران العظيم في بلاغته وفصاحته وجزالته وبراعته وفخامته وافادته وجلالته هذا لا يقوله العقلاء ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين ولذلك عاب الله عليهم فقال عز وجل افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها اي بل على قلوب اقفالها افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثيرا ولذلك قيل لا. للفضل بن حسين هل تجد في كتاب الله عز وجل من جهل شيئا عاداه فقال نعم في موضعين في قوله تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه قال القرطبي رحمه الله أي كذبوا بما لم يعرفوا تأويله وتفسيره والايه الاخرى واذا لم يهتدوا به فسيقولون هذا ابكم قديم فقوله عز وجل الا فلا يتدبرون القران الهمزه هنا للاستفهام الانكاري بقصد التوبيخ والتعجب توبيخ هؤلاء المشركين والكفره والتعجب من حالهم والمعنى والفاء هنا للتفريع التفريع عن الكلام المتقدم عن حال هؤلاء المنافقين والكفره والمشركين والمعنى كيف تنكرون صحه نبوه محمد صلى الله عليه وسلم وانتم لم تنظروا في دلائلها ولم تنظروا في براهينها ولم تنظروا في حججها وبياناتها واياتها ومن ذلك كتاب الله عز وجل كيف تصرون على انكار نبوه نبينا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وهذا القرآن بين أيديكم أفلا تتدبرونه وتتأملونه قبل الإنكار والجحود والإعراض والاستكبار ولو تأملوا كتاب الله عز وجل حق التأمل وتدبروه حق التدبر لعلموا لو وجدوه اماره قاطعه وحجه ساطعه على صحه نبوه نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحة وان هذا القران كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق وانه من عند الله سبحانه ولو نظروا في تفاصيل القران الكريم ونظروا في مبانيه ومعانيه واسراره واخباره لو وجدوا الفاظه مؤتلفه ومبانيه متسقه واحكامه متفقه ولو وجدوا اخباره غايه في الصدق والمطابقه وغايه في الجزاله والبلاغه والفصاحه لا تفاوت في مبانيه ولا اضطراب في معانيه يسطع نوره ويظهر برهانه فقال الله عز وجل فلا يتدبرون القران قبل الانكار والاستكبار ولذلك قال جل وعلا وما يجحد باياتنا الا الكافرون وما يجحد باياتنا الا الفاسقون ومن يكفر به فاولئك هم الخاسرون ومن يكفر به من الاحزاب فالنار موعده ولذلك ما كفر من كفر وجحد من جحد وابتدع من ابتدع وفسق من فسق وانحرف من حرف من الحرف الا بترك تدبر كتاب الله عز وجل ولذلك يقول الإمام احمد لو تدبر انسان القران لوجد لو فيه ما يرد على كل مبتدع بدعته لو تدبر انسان القران لوجد لو فيه ما يرد على كل مبتدع بدعته ولذلك القرآن فالقران تذكره وتبصره وموعظه ولكن لمن اراد الانتفاع به قال جل وعلا كلا انه تذكره اي حقا ان القران لموعظه فمن شاء ذكره اي فمن شاء اتعظ به وقال جل وعلا صاد والقران ذي الذكر بل الذين كفروا في عزه وشقاق والقران ذي الذكر اي حقا ان القران لتذكره لمن يتذكر وعبره لمن يعتبر ولكن الذين كفروا في عزه وشقاق في عزه اي في استكبار عنه وحميه وشقاق اي في مخالفه ومفارقه ومعانده لكتاب الله عز وجل ولذلك يقول سفيان لا يوجد ايه اشد علي من قوله عز وجل قل يا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والانجيل وما انزل اليكم من ربكم وانما اقامتها بتفهمها وتدبرها والعمل بها ولذلك يقول ابو الدرداء رضي الله عنه كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره الى السماء فقال هذا اوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء فقال زياد بن لبيد الانصاري يا رسول الله وكيف يختلس منا ونحن نقرا القران نقرا القران نقرا القران فوالله لا ولنقرئنه ولا نقرأنه نساءنا وابناؤنا قال فكنتك امك يا زياد ان كنت لاعدك لا من فقهاء المدينه هذه التوراه والانجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم قال ابن بركفور رحمه الله تعالى فكما لم تفدهم قراءتهما مع عدم العمل بهما فكذلك انتم ولذلك قال الله جل وعلا واذ اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما اتيناكم بقوه اي بجد واجتهاد واخلاص وقال جل وعلا واذ نتقنا الجبل فوقهم كانه ظل وظنوا انه واقع بهم خذوا ما اتيناكم بقوه واذكروا ما فيه لعلكم تتقون اي تذكروا وتفهموا وتدبروا ما فيه لعلكم تعقلون وفي الايه الاخرى لعلكم تتقون وما امروا به امرنا به ولذلك قال جل وعلا ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون قال الشعبي رحمه الله تعالى كان بين أيديهم يقرؤونه ولكنهم نبذوا العمل به ولذلك يقول سفيان بن عيينه أدرجوه في الحرير والديباج وحلوه بالذهب والفضة ولم يحلوا حلاله ولم يحرموا حرامه فذلك النبذ ولذلك يقول بعض أهل العلم لو صلح أهل القرآن لصلح الناس لو صلح القران القرآن لصلح الناس والقرآن حجة لك او عليك ولعلي أختم لأنه لم يبق إلا خمس دقائق بأبيات الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في ألفيته. في فضل كتاب الله عز وجل والثناء عليه. قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى وبعد فحبل الله فينا كتابه فجاهد به حبل العلا متحبلا واخلق به إذ ليس يخلق جدة جديدا مواليه على الجد مقبلا وقارئه المرضي قر مثاله كلو ترجح عليه مريحا وموكلا هو المرتضى اب من اذا كان امه ويممه ظل الرزانة قنقل وان كتاب الله اوثق شافع واغنى غناء واهبا متفضلا وخير جنيس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهننا هنالك يهنيه مقيلا وروضه ومن اجله في ذروه العز يجتلى يناشد في إرضائه لخنينه وأجدر به سؤل إليه مُوَصَّلًا فيا أَيُّهَا القاربه متمسكاً مجلل له في كل حال مبجل هنيئ مريء وارداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلا فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله والصفة الملا أول البر والإحسان والصبر والتقوى حلاهم بها جاء القرآن مفصلاً عليك بها ما عشت فيها منافسة وبع نفسك الدنيا العلا ويقول ابن الجزري رحمه الله تعالى وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرف لذاك كان حامل القرآن أشراف لمة أولي الاحسان وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي وقال في القرآن عنهم وكفى بانه اورثه من اصطفى وهو في الاخرى شافع مشفع فيه وقوله عليه يسمع يعطى به الملك مع الخلد اذا توجه تاج الكرامه كذا يقرا ويرقى درج الجنان وابواه منه يكسيان فليحرص الصعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله وليجتهد فيه وفي تصحيحه على الذي نقل بالصحيح فلا شيء انفع للعبد في معاشه ومعاده واحرا في فوزه ونجاته من تدبر كتاب الله عز وجل وتامل معانيه وجمع الفكر عليه نظرا ودراسه وسؤالا وعلما وتعلم وتعلما وتعليما, وتعليماً يورث الاتعاض به والاعتبار به والعمل بما فيه اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومسائقا ودليلنا الى جناتك جنات الخلود اللهم ذكرنا منه ما نسينا اللهم ذكرنا منه ما نسينا اللهم ذكرنا منه, منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وعلمنا منه ما جهلنا وعلمنا منه ما جهلنا اللهم ارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا انا الليل واطراف النهار يا رب العالمين اللهم اجعله حجه لنا لا علينا اللهم اجعله حجه لنا لا علينا اللهم اجعلنا من التالين له اللهم اجعلنا من العاملين به اللهم اجعلنا من العاملين العالمين به يا رب العالمين اللهم اجعلنا من التالين العاملين العالمين يا رب العالمين اللهم اجعلنا من التالين العالمين العاملين يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن يشغله به يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن يترو حق تلاوته يا كريم يا رب العالمين اللهم اجعله لنا عظة وتذكرة وموعظة وتبصرة يا كريم اللهم انقلنا به من الضلاله الى الهدى اللهم انقلنا به من الضلاله الى الهدى اللهم انقلنا به من الضلاله الى الهدى ومن البدعه الى السنه ومن إلى السنة. ومن كل شر الى كل خير يا رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين